بسم الله الرحمن الرحيم. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما مع العسر يسرى إنما على عسر يسرى فإذا فرغت فنصب وإلى ربك فارغب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك هذا خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانشراح الصدر هو سعته وراحته واطمئنانه ولذلك تجد بعض الناس أحيانا لقلة ذكره لله أو عدم اهتمامه بالصلاة أو ربما ظلمه للناس أو ربما أيضا شركه بالله لو وقع في شرك أو نحو ذلك تجد أنه يعاني من ضيق دائم فالصدر مثل ما قال ابن القيم والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيراني ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان كدا وكدحا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان فإن الصدر نعمة من الله والله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا ألم نشرح لك صدرك؟ جعلنا صدرك من شريحا فريحا ذاهبا عنه الهم والغم ولذلك موسى عليه السلام دعا قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وضعنا عنك ذنبك غفرنا لك ذنبك كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك قال الذي أنقض ظهرك أنقض يعني كسر وأثقل ظهرك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم طهره الله تعالى وشرفه وعصمه الله جل وعلا وغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى سألت عائشة رضي الله عنها لما راته صلى الله عليه وسلم يصلي ويطيل الصلاة في الليل قالت يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا أكون عبدا شكورا غفران الذنوب للنبي عليه الصلاة والسلام ما دفعه إلا إلى مزيد عمل صالح فيقول الله جل وعلا هنا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام واسمه رفعه الله جل وعلا ولذلك إذا أذن المؤذن في الصلوات نادى باسم النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله إذا اقيمت الصلاة قال أشهد أن محمد رسول الله إذا دخل أحد في الإسلام قال أشهد عليه الله وأن محمد رسول الله إذا نحن في التشهد في الصلاة التحيات لله وصلاة وطيبات ثم نقول أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر. فرفع الله تعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا شرف له عظيم وهو سيد ولد آدم في الدنيا وهو سيدهم أيضا يوم القيامة قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى أي عسر اعلم أن الله تعزّض منه يسر والله جل وعلا وإن ابتل العبد ببلاء إلا أن هذا البلاء يتضمن رحمة نقول للمريض مهما اشتد مرضه إن مع العسر يسرى المهموم الذي اشتد همه إن مع العسر يسرى إذا رأيت من يشتكي كثرة الدين عليه قل له إن مع العسر يسرى إذا رأيت من يشتكي عقوق أولاده قل له فإن مع العسر يسرى إذا رأيت من يشتكي أحيانا مشاكل زوجية أو أو غير ذلك قل له إن فإن مع العسر يسرى قال الله تعالى هنا مؤكدا فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فجعل العسر واحدا وجعل اليسر اثنين ولذلك إذا جاءت المصيبة هجمت عليها رحمات متعددة. إذا نزل الهم بالإنسان هجمت عليه رحمات متعددة حتى تكشفه فإن مع العسر اليسرى إن مع العسر قال الله فإذا فرغت فانصب أنت عليك تربية أولاد عليك بحث عن, عن رزق عليك تعاملات معينة مع الناس صله أرحام إلى آخرة أي وقت فراغ تجده استثمره مباشرة فانصب انصب يعني قم بين يدي ربك متقربا إليك أشغل لسانك دائما بالتسبيح والتهليل، أشغله بكثرة الذكر بكثرة الدعاء وجدت وقت مثلا في الضحى صلي صلاة الضحى وجدت مثلا وقتا من الأوقات يمكن أن تقرأ فيه قرآن ليكون المصحف معك دائما أو على أقل أن يكون في جهازك المحمول قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب يعني ارغب واطمع فيما عنده جل وعلا اسال الله يتقبل منا ومنكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته